فلا فَوَكُمْ تُمْ أَزْوَاجًا فَلَا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَ وَأَصْحَابُ الْمَشَامَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشَامَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَائِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتٍ سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكلين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين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 لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سجر مخدود وَفَلْحِمٌ مَضُودٌ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ وَمَاءٍ مَسْكُوبٌ وَفَاقِهَةٌ كَثِيرَةٌ لَا مَقْطُوعَةٌ وَلَا مَنْوَعَةٌ وَفُرْشٍ مَرْفُوعَةٌ إِنَّا فجعلناهم أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال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 لفضيله <تصفيق> الدكتور محمد لا ياكلون من شجر من زمقم فما لَقْنَاهُمْ فَلَوْلاَ تُصْدِقُونَ أَفْرَعَيْتُمْ مَا تُنْوَنَ أَنْتُمْ تَقْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ على أن نبدل أمثالكم وننشئكم ما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرسون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون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 لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون